وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عَيْنٍ مُّهْدٍ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَ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 فعولنا أن نرد فنعمد غير الذي كنا نعمد قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن رَبُّكَ لا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حفيثا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 111. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين 112. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن